أ ي ヨ ا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أ ن تحبط أ ع م ا ل ك م و أ ن ت م لا تشعرون イン الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم イン الذين ينادونك من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 بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين و 変 ع ل م و す。 私の思い ل を聞 ل てみる ي きに、私の思い出を聞いてみ ل أ م ر 私の思い م ولكن الله حبب إليكم الإيمان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 والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتلوا فاصلحوا بينهما فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أَإِلَى أَمْرِ الله فإن فاءت ان ل ل ََّ ه ِِ ف إ ْ ف َ الله بَيْنَهُمَا ََْ وَأَقَسِطُوا ل ل ِ إِنَّ ّ يحب ُُِّ المقسطين ََُِْ إ ِ ن َّ م َ ا المؤمنون َُُِْْ إ ِ خ ْ و َ ة ٌ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 ولا نساء من نساء عساء يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم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 ان بعض الظن اثموا ولا, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم